اِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُم أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ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 ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ العذابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِالظَّالِمِينَ ذُو قُمَاتٍ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 ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثر هم لا يعلمون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 كاشفات ضره أو أرادني برحمه هل هم ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون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 فمن اهتدى فلنفسه وَمَا أَضَلَّ فَإِنَّمَا يَظُلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ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 من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدالهم سيئات ما كسبوا حاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 أنت قول نفسئ يا حسرة على ما فرط في جم بالله وإن كم تل من الساخرين أو تقول لو أن الله هدامي لك من المتقين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 قل أف غير الله تأمرون يا أعبد أيها الجاهلون ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يبطل عملك ولا من الخاسرين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 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون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 قِيلَ دَخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا